سَوَّدْتَ طَلِيقًا كَطَيْفِ النَّسِيمِ وَحَرُّكَ نُورُ الضُّحَى فِي سَمَا تُغَلُّ يَدُكَ طَيْرَ في النور أين ترى وتنام في النور أين ترى وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربع في ربع كذا صاغك الله يبنى الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة فما ما لك ترضى بذل للقيود وتحني لمن كبلوك الجباه فما لك ترضى بذل للقيود وتحني لمن كبلوك الجباه وتسكت في النفس صوت الحياة قوي إذا ما تغنى صداق غنا صداه، ونقطت طليقا كطيف في النزيم، وحرما كنور الضحاف في السماء في سماء. ونقطت طليقا بعيدا دفعت، وتشت في باشا وحي بلا. بين ورود الصباح. وتنعو فينا. جفان كنيرات عن الفجر والفجر عذب ضياء وتقنع بالعيش بين الكوف فأين النشيد وأين اللياقة؟ أتخشى نشيد السماء الجميل، أتره نور الفضاء في فضاء، أتخشى نشيد السماء الجميل، أتره الفضاء في فضاء. ألم نطوى في سدين الحياة؟ فمن ما لم تنتظره الحياة؟ فمن أمى لم تنتظره الحياة ولكك طريقا كطيف النزيم وحر الضحا في السماء وأرودك الطير أين دفعت Havayına uğrundu sabah, ayda